كابر من أئمة بان بأن النقابة او أو أنه عادة أبدا إنما أقوالهما بين الاستحباب والوجود ثانيا احذر الجرائد لأن الجرائد تكتب عنوانا ضخما مجمع البحوث يقرر أن النقابة عادة وليس عبادة اقرأ صلب المقال ستجد أن صلب المقال خلاف هذا الإيه العنوان وهذا حصل معين قرأت المقالة بالأمس كتب كده مجمع البحوث يقرر بينما المكتوب نقلا عن عن علماء مجمع البحوث أنهم قالوا باس أن تخلعه إذا كانت بين من بين النساء وعلى الجامعات أن ترتب امرأة من أجل ماذا النظر إلى النساء عند الدخول هذا الكلام مكتوب في جريده الاهرام أمس ومن كلام علماء مجمع البحوث قالوا إنما هو مستحب إذا كانت المرأة جميلة فيجب فاذا دعانك عناوين الصحافة والجرائد فانها طبعا عناوين استفزازيه إنما مساله شيخ الازهر ورايه في هذا الموضوع اما أنه قال فرأي خلاف اقوال اهل العلم جميعا وشيخ الازهر بارك الله فيك ككل عالم يؤخذ من قوله ويرد فاذا كنا ناخذ من قول الامام مالك ونرد وناخذ من قول الامام الشافعي ونرد بل ناخذ من اقوال الصحابه يعني نحن لا ناخذ بقول سيدنا عمر في استحباب الافراط في الحج صحيح ولا بقول سيدنا ابي بكر ونقول إن, إيه؟ ان التمتع ماذا افضل وأحب وهو الاولى واضح فكذلك شيخ الازهر مع كونه عالما لكن رب العالمين لم يجعل العصمه فين الا في نبيه وهو يؤخذ من قول رب ثانيا ان شيخ الازهر في بعض المواضع الأخرى او الاماكن الاخرى صوب موقفه وقال انا لما قلت أنه ليس من الإسلام إنما قلت بانه فضيله وليس ايه واضح فاذا هذا قوله اما يعد رجوعا فلا بد من القبول به او يعد توضيحه فدعنا من اقوال من الفضائيات والقرائد والرجل قد وضح مفهو. واضح طيب المثل الرابعه أقول إخوة الإسلام إن النقاب إن لم يكن فرضا فهو فضل وانظر كيف تقول السيدة عائشة رضي الله عنها شاء صفوان بن المعطل السلم الزكوان فاسترجع قال إن لله هنا لي فاستيقظت على استرجاعي في حادثه الابن فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل ايه الفجاء قال يعرفني قبل ايه فلو حق الامراء ان تخلعه لكان اولى لكانت اولى امراه هي من سيده عيشه لانها ام المؤمنين خاصه انها كانت في زمن من في زمن الصالحين من عباد الله من امثله ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء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 ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى رب العالمين يثبت كل من ويرزق غيرها النقاب باذن لان دين الله لأن هذا هو دين من دين رب العالمين سبحانه وتعالى وليس التصرف في هذا الموضوع بالتهييج واثاره القضيه وغيبه شيخ الازهر و في علمه او الاستهزاء بعلمه لا إنما القضية تلخص لماذا؟ شيخ الأزهر عالم فاضل جديد يؤخذ من قوله وماذا؟ يرد عليه. يوخز من قوله ويرد. والمسألة ليست كما وصلت إلى الناس. يعني أنا ابنتي تذهب كل يوم بالنقاب وتأول وما لزمها أحد في مدرستها بخلعه يعني الآن الشائع في ده بيكبر البنات على خلعه وأن البنات مش عارف بتحبته إيه. الخمار بتاعها ولا النقاب بتاعه في الشمطة وهي دخلة وتلبس وهي كل هذا الكلام كلام غص وأنا أقول هذا بعلم ابن في تزاب وتعود بالنقاب وتدخل وتخرج ما يمنعها أحد على الإطلاق بل أذكر المديرة حق دي لما دخلت قالت لها طيب أنا سألك هو فضل ولا إيه ولا واجب فالبنت قالت لها إن لم يكن يعني واجبا فهذا أفضل والمسلم يفعل الأفضل قالت لها طب فضل لكم ممكن نختلف على انه واجب أو مستحب لكن لا نختلف على أنه ليس من لا نختلف على أنه من الإسلام ومن الدين ثم اسمع يعني كلما اشتدت حملة الناس وانا اقول الناس مش حقول العلماء لإني مجمع البحوث كلمته في هذا هي هي الدين هو قال ان النقاب مستحب فإن كانت المرأة جميلة فماذا يجب عليها ودي فتوى مجمع له البحوث التي قرج وطالبت الجامعات بأن تضع ماذا امرأة في حرس الجامعة لتتولى ماذا وأنا أقول عن تجربة ينبغي أن نتعامل مع هذا الموضوع بعدم اثاره وتهيئ حتى لا نخسر اذكر أيام الجامعة كانت عندنا نفس المشكلة دخول المنتخبات إلى ماذا الى الجامع فلما حصل تفاهم مع المسؤولين والإداريين صاروا يرتبون امراه لماذا للنظر إلى وجوههم بل كان الرجل يعني المسؤول عن الامن حريص على هذا وقال كلاما لست انسى الى اليوم قال هن بناتي وأنا لا اتولى الامر بنفسي ووعدنا في ذلك خيرا الا يعتدى على حرمة ماذا واحده منهن بل كان في غالب الأحيان خاصه ايام الامتحانات يعني بحكم ان هو يعرفنا احيانا بالوان الايه السياب كان يسمح لهن بالدخول دون ماذا كشف الوجه وكان يناديهن باسماءن يقول ادخلي يا فاطمه ادخلي يا عائشه ادخلي كذا باسماءهن فإذا ينبغي نتعامل مع هذا الموضوع بغير ايه إصارة ولا تضخيم وبهدوء فان منعت فهناك تصرف شرعي وهو ماذا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 أحيانا ما يجروا أحد علينا إلا لأننا فرقنا فعلا لأننا وهنا أنا إن بعض المنتقدة أقول بعض لا تلتزم به على ماذا على الحقيقة خلقا وادبا وتدينا والتزام احفظ الله احفظ احفظ الله ماذا بس هذه الايه الشرعية واسمحوا لي بكلمة العتاب هذه الأخيرة لأن هذا من باب الكلام يعني تستطيع أن تقول العاقل في الموضوع لا كلام الايه الاثاره والتهييد ولا كلام التميع والتمطيط لان بعض الناس ميع القضيه وصار ينفي بالمره ويقول لك ما حصلش حاجه ومش عارف ده الموضوع ده مختلق لا الموضوع حقيقي واخر يهيد تمام وصار يتكلم في يعني شيخ الازهر كلاما لا يليق